غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم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 وما يستوي البحران هذا عذب, فرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاجه ومن كل لَحْمًا لحما طريا وتستخرجون حلية وَتَسْتَخْرِجُونَ حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل اللَّيْلَ النهار النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك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 الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو ثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إن انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تَزَكَّى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به اخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيضه وحمر مختلف الوانها وغرابي اسوده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 الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالني يرجون تجاره ترجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم منها فضله إنه غفور شكور